ممممم ممممم عمر تفاتت الذنوب في المحسات من الدروب ضاعت ولا يدوب مدت إليه لكي يتوم عمر تفتته الذنوب في الموحشات من الدروب ضاعت خطاه ولا يدور مدت إليه لكي يتوم يكفي أمان الغيب فالله يفرح برجوع لقد صدور حبتين وعليك قد ذرف الدموع يكفي أمان الخشوع فالله يفرح ب ضاقت صدور أحبتين وعليك قد رفض الدموع باللطف يا الخبير لم يخل عمرك من نذير اقبل فنور كتابه زاد إذا ضعف المسير باللطف عام الخبير لم يأخل عمرك بالنذير أقبل فنور كتابه زاد إذا ضعف المسير ستحس بالندم الجميل في قرب خالقك الجليل قد آن أن تسعى له لتفوز به ظل الظليل ستحس بالندم الجميل في قرب خالقك الجليل قد أن تسعى له لتفوز به ظل الظليل سيفيض قلبك بالسكون ولسوف تبتسم العيون فكتاب ربي جنة ياوي اليها المتعبون فكتاب ربي جنة يأوي إليها المتعبون بالفنون